بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن فقالوا إما سمعنا قرآنا عجبا يهدي فآمنا به, فآمنا به ولن نشرك لربنا أحدا وأنه تعالى جذر بما مسغل صاحبة ولا ولدا وأنه كان يكون سفينا على الله شططا وأنه ظللنا أن لن تقول والجن على الله كذبا وانه كان رجال من الانس يعودون برجال من الجن فزادوهم وهقا وَأَنَّا مَا كما ظننتم السَّمَاءِ إِلَّا أن يبعث الله نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ وَأَنَّهُ السماء فوجدناها مِّنَ الْعَكَبَةِ شديدا إَن كُلَّ كنا نقعد منها له خيرًا فمن يستمع فإنه يجد له شهابا لَمَسْنَا السَّمَاءَ لا ندري مِنْهَا يَجِدْ لَهُ شِهَابًا لَا نَدْرِي شغل مريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا من الصالحون ومنا دون ذلك كنا طراطق قددا وأنا ظلمنا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه حربا وأنا لما فمعنا الهدى آمننا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخزا ولا رافا وأن من المسلمون ومن القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطابا وأن لو استطانوا عن الطريقة لأسطينا لما الغدق لنفسنا هم فيه ومن يعلم عن ذكر ربه يسلص عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدى قل انما ادعو ربي ولا اشرك به أحدا قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا قل اني لن يجيرني من الله احد قل إني لن يجيرني من الله أحدا ولن أجل من دونه مرتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعفل الله ورسوله فإن له نار جهنم فإن له نار خالدين فيها أبدا حتى أو ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن ندري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أبدا عالم الغيب فلا يضير على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول يسلك من بين يديه ومن خلفه وطلاه ليعلم أن قد أبلغوا لسالة ربهم وأحاط بما لديهم وأحاط بما لديهم وأخصى كل شيء عزبا